فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زولة ورثة منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم عملكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله منسق دفاع جفوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام فالله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير شرحنا هذه الآية وصلنا, وصلنا إلى قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلواك ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوض عزيز فالذين أخرجوا منه الحق إلا أن يقولوا ربنا الله شرحنا هذه الآياء وبياننا بأن أهل مكة ساموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوء العذاب و اشتد الامر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشاء ثم ذلك كانت الطام الكفرة على اهل مكة ان يئلب بعضهم بعضا و اتفقت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الشبب الستة من اجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقصة مشهورة بان الله ذا ما فعلها أعلم, اعلم نبيه ولما اتوا ليلا و حاطوا البيت وخالج عليهم النبي صلى الله يقرأ واجعلن من بين عيدهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشى لهم فهم لا حتى, حتى يعني ذهب سالما وهو كان على يقين مع الأغض بكلية الأسباب اتخذ خريتا كثيرا يعلم الطرق فذهب إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية ثم نزلت آيات الجهاد أذن للذين يقاتلون, يقاتلون كما بينا في القراءات أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقلنا بأن ابن عباس قال قد فعل قد فعل قد فعل يعني فعل الله ونصر عباده المؤمنين الذين وقع الظلم عليهم في مكة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله يعني الذنب الذي وقعوا فيه هو أنهم قالوا ربنا الله وقلنا بأن هناك اثناء منقطع وليس سناء متصلا نعم كقول الله جد في يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يعني هذا الزنب العظيم الذي وقعتم فيه هو أنكم آمنتم بالله وحده لا شريك له وكما في قصة أصحاب الخدوط وما نقم منهم إلا أن بالله العزيز الحمد. لذلك كما قلت بأن في غزوة خندق تذكروا الصحابة الكرام سواء من المهجين والأنصار أيضا يعني في فارتجزوا اه اه اه ارتجزوا جميعا كان السلام يردد ما يقولون اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى هؤلاء الطغاة الظلمة إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا ويمد بها صوته أبينا أبينا وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وقلنا مسألة الدفع في هذا الباب لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يتكلم فيها سم الله كثيرة والمساجد ذكر فيها العلماء قلنا الصوامع لليهود أو للمجوس المهمة, المهمة أنها دور للعبادة والبيع كذلك وهي أوسع وثلاث أكثر من العابدين للنصارى أما المساجد فلأهل الإسلام وتعلمون هذا قال له دمت صمامة وبعهم وصلاوات صلوات هنا قال بعض العلماء المقصود بها مواضع الصلاوات ولا غير نقول هي الصلاوات حقا يعني ينفنع عن الصلاة وأظم000 الظالمين الذي يمنع أن يمنع ذكر الله الذي الفعل يمنع الصلاة ومن أظم ممنع من مساجد الله أن يذكر في اسمه فتكون المواضع تكون الصلاة أيضا أيضا منع الناس عن الصلاة أيضا منع الناس عن الصلاة كما قال ينهى عبدا إذا؟ إذا صلى قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وهذا أيضا فيها إشارة إلى أن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله ذلك فعلا لا للحفلات ولا ولا للأعراص ولا لغير ذلك فهذا كله بعيد جدا عن السنة فالمساجد لم تبنى إلا لشيء واحد إلا لبناء البيت المسلم إلا لبناء الشخص المسلم إلا لبناء الأسرة المسلمة إلا لبناء الأمة المسلمة إلا لنصر الدين فهذه المساجد... هذه وظيفة المساجد لذلك كما قلت يعني كثير من من يعني وقعوا في الأقطاء الجسيمة ويحسبونها وسنة الأعراض تكون في المسجد الحفلات تكون في المسجد والاحتفلات البدعية أيضا تكون في المسجد كل ذلك مخالف للشرع شبه الله تعالى قال يذكر في اسم الله كثير إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأيضا فإن الله جل, جل في علاه قال فيه رجال يحبون في رجال يحبون اي يتطهروا فتتطهر الطهر المعنوي والحسي التطهير الحسي من اجل الصلوات والتطهر المعنوي دافع للصلوات وفي آخره في في قال لا رجال لا تلهي تجاره ولا بيع عن ذكر الله قال مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وهنا يذكر اسم الله كثيرا راجع للمساجد لا راجع للبيع ولا الصوامع فهي راجع إلى, الى المساجد ولذلك قال ابن جريل الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كان اسم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا وهنا في قول يذكر فيها اسم الله كثيرا الراجع للمساجد لأن هذا المستعمل المعروف في كلام العرب طال بعض العلماء هذا ترقم من الأقل إلى الأكثر التوامع والبيع من الأقل إلى الأكثر الا ننتهي الى المساجد وتعلمون ان المساجد اكثر عمارا واكثر عبادا هذه الامه هي اكثر الامم تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم واجد سوادا في الافق فقال وجد سوادا وسوادا في الافق فقال هذه امتي قالوا لا هؤلاء هم اتبعوا موسى عليه موسى امته ثم نظر فقال فرائيت سوادا سد الافق فخيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سبيقة عذاب اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سبيقة عذاب اللهم أمين فهم أكثر عبادا وأكثر تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عجب عجاب. أن تأتيني أسئلة من الوسط المتزم يقولون نريد نتمتع بالزوجة يعني سنرجع الإنجاب بعد سنتين بعد ثلاث بعد أربع والثاني يأتي ويقول نريد تنظيما للأسرة لا لا منعا للحمل وكل ذلك من باب التغريب الذي أثر على الأمة الإسلامية حتى هؤلاء الذين ينتظر فيهم أن يفقهوا وأن يعقلوا مثل هذه المسألة لا يعقلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة شوهوا هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكمة حتى في هذا الباب على أن المقصد الأثمى من النكاح هو الولد المقصد من النكاح هو الولد رأيت سليمان عليه السلام بذل قال قال لأطفلنا الليلة على مئة امرأة كل واحدة منهن تأتي براجل يجايد في سبيل العذر هذا المقصد الأثمى فمعارضتنا المقت مقصد الشريعه فيه ما فيه من الاسم وايضا فيه ما فيه من الحيدة عن طريق الهدى امين امين قال تناكحوا تكثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة قال الله جل في علا ولاولا دفع الله الناس بعضهم ببعض انه قدم الصوامع وابيعا او صلات ومساجد يذكرون فيها اسم الله كثيرا ولا, ولا ينصرن الله ينصرن اللهم من ينصره ولا يغفر الله لمن ينصروا لذئنا فاقا واجنطباقا هذه هذا تأسيس كما قلنا كيفما كنت مع الله جل وعلا كان الله معك لا تحسبن شيئا يفوت من ذلك ان اردت أن تعلم مكانك عند الله جل وعلا ان اردت أن تعلم ما لك عند الله جل وعلا لكريم ان مكانتك عند ربك لا في اعلاه بمكانه الله عندك والله يعاملك بما تعامله والاعجب من ذلك أن معاملتك لربك به الاعجب من ذلك ان معاملتك لربك به فنات ان تعرف مقامك فانظر اين اقم فنات أن تعرف مكانك عند الله جل في علاه فانظر ما لله عندك وما لله عندك منهم وكما قلت لك فإن الله جل على يعاملك بما تعامله جساء وفاقا وأجرا تباقا فإن كنت له كان لك إن كنت له صدقا كان لك صدقا نعم وأنت لن تكون له إلا به لن تكون له إلا به لذلك رجع الفضل كله له سبحانه جل في علاه قال والأنصران الله من ينصره فإذا هذا مشروط لا يمكن أن تكون النصرة من الله دل في علاء لمن لم ينصره نحن الآن لو, يعني لو, لو نظرنا النظر الممحص لوسطنا نزعم دينا نزعم نصرة الدين وكل منا في حقيقة الأمر ينصر لنفسه وينتصر لنفسه ويبحث ما يكون لنفسه والفارق البون الشاشع والفارق الواسع بين زماننا وبين زمان العزة وزمان التمكين وزمان العلو والسمو اللهم ارحمنا نحن فيها اللهم ارحمنا نحن فيها اللهم ارحمنا نحن فيها يا رب نجد انهم كانوا اذا كان احدهم في المقدمه كان في المقدمه وان كان في الساقه كان في الساقه وان كان في الميمنه كان في الميمنه وان في في اليسرى كان في اليسرى المسألة هذه الرايه مرفوعه ام لا الاشكال الان كل الاشكال الكل ينتصر لنفسه فقط وإن دعا دعا لنفسه وإنت ترى ترى لت... ان أردت أن تعلم ذلك انظر حين يختبر الله حين يختبر الله العباد والاختبارات اختبارات الله الذي يفعلها اختبارات خفية ليس الظاهرة اختبارات خفية كان بعض الطلبة يقول لبعض النبلاء اعلم أن الله على أراك شيئا لم يره غيرك من أجل أن يختبرك به لكنك ترسل سريعا في الاختبار لا لا تستطيع أن ترتقي لأن تعقل وتفطأ عن لا ما يفعل أخص الناس بالله الذي يفقح فعل الله جل flux ويعلم ما يفعل الله جل報導 في عباده إن الله حكيم عليم فإن الله يعلم ما كانوا ما يكونوا ما لم يكن لو كان كيف سيكون وحساب الله جل fur ليس على علمه السابق يعني الله لفعل لا يحاسب العباد على علمه السابق بهم هو أعلم بالصالح من غيره ولو حسبهم على صلاحهم وطلاحهم بعلمه السابق لكانت لهم الحجة والله هو الذي قال ذلك لو لا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونقص لكن ماذا يفعل الله ذا لا يخرج المكنون وإخراج المكنون ما يكون إخراج المكنون إلا, إلا بالتوارق إلا بالابتلأ والاختبارات التي تتوالى بالسراء والضراء المعدن الأصيل لا يمكن أن تعلم أنه, أنه أصيل إلا بالمرور على جميع طبقات النار جميع طبقات النار بل أكثر من ذلك والماء بعده وهذا الذي يحدث مع المؤمن ان كان من الداخل تقيا نقيا ان كان عبدا صالحا صادقا حقا لابد أن يمرر على النيران وعلى الأنهار والبحار حتى يظهر معدنا أصيلا يعلم أن الله أهاله ليكون للناس إماما أنت ترى كيف كل نبي وكيف كل صالح وكيف كل خليفة وكيف كل أمير مرره الله على ذلك المواقف النبيلة لا يمكن ان تنسى بحال من الاحوال بحال من الاحوال قد يعتلي الانسان ما يعتريه قد يعلوه بعض الغبار وعلو الغبار عليه من اجل ان يغرب الله جل وعلا النقاوة من النخالة اذا نظر النخالة للغبار استصغروه واستنقصوه وزهدوا فيه ولم يستعملوه بل حاربوه لما لأنهم نخالق وفي النهاية هم إلى زوال كل غثاء إلى فناء فكل زبد يذهب هراء أما الأصيل لا يمكن أن يذهب بل ينجلي ينصع يستع ويكون هداية للآخرين علىه الغبار نعم علىه الغبار منه منه أو اختبارا, أو اختباراً لكن علىه الغبار وهو معدن الأصيل لا يكشف أصالته مع وجود الغباء الغبار عليه إلا من رق طبعه ونقى قلبه وأن طاهة الفعلاء جعله من, جعله من خلاصة الناس والعجيب أنه قد قد يرى هذا المعدن الأصيل من عصره وعصر ما هو فيه من تقدم من عبادة من, من غير ذلك من أخلاقيات النبيلة ثم يبلغه عنه ما يكون نقيسة في حقه أو خسيسة في حقه فما تراه إلا يسارع في في قبولها ثم يرتب عليها الأحكام هذه دلالة عنه كان يخالله مخادنة ويقرب مخادنة سواء قلت لأن النفس هواته بذلك وأن له مأرب من المأرب العظيمة عنده أو أنه يرى نفسه فوق ويريد أن يكون كذلك فيؤكد لنفسه أنه فوقه بهذا الأمر ويسارع فيه ويرتب عليه الأحكام فهنا لا بد أن تعلم بأن الله له حكم وشؤون في عباده ولذلك من نصر الله حقا لا ترى عاقبته إلا إلى النصر أبدا لا ترى احد نصر الله حقا الا وتجد عاقبته الى النصر ولذلك انت ترى قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر ان العاقبه للمتقين فاصبر ان العاقبه للمتقين انظر هنا قد نصر الله دلفعلاء عباده المؤمنين نصر الله عمر بن عبد العزيز وان حصل نظر فقد نصر الله دلفعلاء الله اقام العدل في الناس اقام العدل في الناس وأحسن إليهم ديما ودون الدواوين وآمر الزهري أن يكتب السنة وعظم مكانة العلماء والتف حوله العلماء وراجع العلماء فلما نصر الله نصره الله جنة فعلاء قضية سمرقند ليست علينا ببعيد دخلوا قبل أن ينذروهم وفتعوها فبعثوا بالشكاية إلى عمر بن عبد العزيز رد الله عن أرضاه إنهم ما أنذرونا يعني ما قالوا إما الجزية اما الاسلام او الجزية او القطر فرفعها عمر بن عبد العزيز لقاضي الاسلام انظر انظر الى عدل الاسلام لقاضي الاسلام فحكم بان هذا الدخول فيه تعدي وتجاوز فرجعوا جميعا الى حدودهم وطركوا البلد على ما هي عليه محتاجوا الى قتال بعد ذلك لما لمسوا عدل الاسلام الحق دخلوا في دين الله طوعية جميعا نصر الله فنصره الله بغير سيف نصر الله فنصره الله وأعزه أعز دين الله وأعز أولياء الله وأعز عباد الله فأعزه الله تضرب الأمثال ويقال في الكتب وفي تصطير صعف التاريخ بأسرها أن الزئب كان يحرص الغنم في عصر عمر من عبد العزيز في سنتين ونصر الزئب كان يحرص الغنم وهذه اعتبر معجزة من معجزات نبينا لأن كل كرامة لولي من أولياء الله في هذه الأمة تكون معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم حرص الزئ بالغنم لأن عمر بن عبد العزيز أقام العدل في الناس ولذلك العجيب أن الرجل الرائع كان ينظر إلى الزئ وينظر الغنم فينام يطرر يعلم أنه لن يتعدى عليه لأن العدل قام بين الناس فلا تعد ولا ظلم قام ذاتاً أي لا فنظر فجل الزئب يهجم على الغنم قال ورب العزة قد مات عمر بن عبد العزيز لما نزل البلد قال له مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عبد نصره الله فنصره الله هارون الرشيد يظلمونه ظلماً بيناً في التاريخ وهذا له مقرب آخر يقولون ينشغلوا بالموسيقى والنساء والجواري. طب له الجواري ألف جارية إيش أنت ما وله الآن انظر إلى عمله للإسلام واتركه وربه في ذلك له الجواري وألف الجواري أحد منكم نصر الإسلام مثل هارون الرشيد ولذلك قال علماؤنا كان هارون الرشيد في الخلافة العمسية يعدل عمر بن عبد العزيز في الخلافة الأموية لو لم يكن منقبة من مناقب هارون الرشيد إلا أنه نظر إلى السماء فقال أمتري حيث شيتي سيأتيني خراجك لنتهى الأمر لكفى وهذه الدلالة في ساعة رقعة كساعة رقعت... أرض الإسلام وأعجب منها وأقوى منها وأعز منها عندما بعث إلى نغفور وقال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع تأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندي عز الإسلام ظهر في ذلك من نصر الله نصره الله جل في علاه. من نصر الله نصره الله جل في علاه خالد, خالد بن الوليد ما أراد بقتاله إلا نصرة الله جل في علاه. فنصره الله حتى عمر بن الخطاب عزله وخالد هنا, هنا الاختبار والبلاء للمعدن الأصيب عزله عزل خالدا وكان قد ألح على أبي بكر إلحاحا شديدا على عزله فآب عليه أبو بكر وكان أفطه منه وأعلم آب عليه وقال هذا سيف شهراء الله جل فعلاء سله الله على عداء الله والله لا أغمده أبدا عجيب, عجيب. ولذلك ممكنهم ولذلك تعالت أصواتهم على جميع الأمة على جميع الأمة عزل عمر بالخطاب لمآخذ هو يراها وكان مخطئا فيها يعني عمر بعزله لخالد كان مخطئا في جميع الأحوال مهما أأتي بالمعاذير والمبررات أخطأ عمر بالخطاب وليس هذا من زكائي ولا من عنديات نفسي علما بل أنا أنقل لكم تخطئة عمر من عمر لأن خالد من الوليد رضي الله عنه وعرضاه لما عزله عمر بالخطاب وكان لله في ذلك حكم وشؤون فأظهر لنا من عمر, من عمر ومن, ومن خالد عمر ما عزله إلا لله ظن منه بذلك وقد أخطأ وإن شاء الله يكون له أجل واحد في ذلك والأجران لخالد لا لعمر وعزل خالدا وخالدا كان يقاتل لله وبالله وفي الله واستلم الرايا لا للإمارة ما استلمها إلا لنصرة الدين فنزل على كلام عمر شوفه. لم يعب بأنه يكون جنديا مجهولا في الأمة الإسلامية المهم أن الدين ينتصر ما كان أميرا على الجميع والجميع أبصارهم وقلوبهم تميل إلى خالد وعمر أيضا هناك وجهة شرعية فقهية وخشية أن الناس يحسبون أن, أن النصر من خالد لا من رب خالد فأراد أن يبين لهم أن النصر من الله ليس بالخالد. وإن كان خالد رضي الله عنه وأرضاه كان سببا أصيلا في, نصر في نصرة المسلمين على الكافرين فهنا اختبر الله معدن مع خالد اختبر الله معدن خالد فظهر معدن الأصيل فصار جنديا مجهولا يقاتل ويناسع دين الله غير معلوم وغير أمير لكن سرعان سرعان ما نرى تكريم الله لخالد ورفعة الله لخالد نصر الله فنصره الله ده لا نصر الله فأمر مرة سنين فبعث أبو عبيدة لأنه يعلم من غضة عمر قال, قال يا أمير المؤمنين لو رأيت ما فعل خالد والله ما فتحنا خنسرين إلا بخالد فبكى عمر بن بعد بعدما أمر خالد بن وليد بكى هؤلاء نبلاء عندما يرى الحق يسطع يسعى خلفه لا مكابرة اتباع الحق او لا فبك الخطاب وقال رحم الله ابا بكر كان اعلم بالرجال مني ما لي ولخالد ان خالدا يؤمر نفسه إن خالد يؤمر. وانا اقول ما لك ولخالد ان خالدا نصر الله فنصره الله ما لك ولخالد ان خالدا نصر الله فنصره الله دل, دل في علاه فامر نفسه خالد وريد لم يأتي التاريخ بمثل خالد وهذه كلمة أبي بكر المشهورة عقمة النساء أن تأتي بمثل خالد والله ما هو إلا أنه نصر الله والله ما هو من قوة وشجاعة وإخدام وإلا ففي الأمة كفر أقوى من خالد وأشد إخداما أو على وطيرة الاقدام لكن الأمر على إدمار نصرة الله جل في علامه الأمر دائر على إدمار نصرة الله جل في علامه فمن عاش لا يعرف إلا ربه من عاش لا يريد إلا نصر الدين الله من عاش لذلك وعلم الله الصدق منه بذلك نصره الله نصر الله وإن جاءت العواصف وتوالت وإن أحدقت به الأخطار من كان الله له فمن عليه لأنه كان سابقا لله فكان الله له كان سابقا لله فكان الله له نصره الله جل فعلها البخاري كان لله كان لله شوف من, من أول طريق البخاري كان لله كأن أمه ما أرادته إلا لله عمي البخاري الصغيرة قامت أمه ليلا تبكي وتبتهل وتدعو اللهم يأذيك الزمان من الأمور يا رب العالمين اللهم كن معنا واستعملنا ولا تستبدلنا اللهم حدثنا يا رب العالمين أخلاصا لو وجه الكريم اللهم انصر بنا وانصرنا اللهم قدمنا ولا تؤخرنا وانت أرحم الراحمين طامت الأم صادقة ترفع يديها لله جل في علاء فجاءها في منامها أن رضدنا بصر ابنك لك ببكائك أو بدعائك كانت تتوسل من أجل ذلك وحدثي وظني على أن المرأة كانت تدعو الله وعلى ليس الشفق على ابنها فقط أرادته للأمة فكان كذلك وأردته نصرة للدين فكان كذلك, كذلك يحدو به الأمر أن أرجع بعيدا إلى موسى عليه السلام بل إلى أبعد من ذلك أو الى قبل ذلك إلى, الى إمرأة عمران عندما قالت الشيء عبد موجود هذا السيدي وأنا أفتقد جدا هذا, هذا, هذا يعني هذا الصوت الذي لم أرى مثله وأنا حقا ربي لا اعادل بها احدا إلى يوم الناس هذا وكنت أقوله وأنا في الدرس هناك مع الاخوه كلهم يشهدون بهذا أنني لا اعادل شيخ هذه احد إلى يوم الناس هذا ما أرى ارى احدا يعني مثيلا لهم فكرني بالاي ان الله الله اصطى آدم وان الله اصطى ادم ونوح وعال عمران على العالمين إذ قالت نعم هذه الشاهد الذي يريده إذ قالت امرأة عمران رب, رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أرادتها لله اللي في علاقة كانت فولدت ابنا من غير أبن معجزة صراحة هذه الآية صعبة جدا أن نمر عليها مرور الكرام صعب ولا ينصرن الله من ينصره أردت شيخي ذكرنا بها فما أراد ما أردنا أن نقطع عنقك ولكن أردناك أن تذكرنا بالآية الحمد لله عفاك الله وذكرني بالآية إني نظرت لرحمن صوما قالت شوف هذه ارتجت علي مرة ثانية حتى تأتي بها إني نظرت لك في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت استميع العليم فأم البخاري كانت أرادته لله للأم الإسلامية فرد الله عليه بصره ثم كان ما كان من الامام البخاري من الرحلة رب أحفظك أعلم ذلك رضي الله عنك يا شيخي عزيز ورفع الله مقامك واسعلك أمرك ونفع بك الأم الإسلامية الغرض المقصود بأن البخاري تعلمنا الرحلة والشهام والمروء والرجول لدين الله جل في علاء وأنفق ما يملك كل يتم أبوه قال خلقت لك ألف ألف درهم لقيت فيهم من درهم فيه شبهة فأنفق كل ذلك عن بكرة أبيه لله جل في علاء لهذا العلم البخاري هذا الشاهد الذي أريده نصر الله فنصره الله تكالب عليه الناس عندما ذاع صيته وانتشر وعندما علم الناس من البخاري فكان التعظيم أعظم مما يكون بداية النصري عندما بعث عليه أمير, أمير بخارة وقال له تعالى ان إن ولدي يريداني ختم البخاري عليك فأخذ بنفس الخطاة هؤلاء عزة اللهم ارزقنا هذه العزة رب العالمين اللهم اغفر ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة العز بكرة ففي نفس الخطاب قالبه وكتب مجالسنا نفتوح ومن أراد البخاء ومن أراد الصعيح فليأتي إلى المجلس فيجلس مع الجالسين وأما أنت فأنت أمير البلدة فلك أن توقفني شوف انظر جمع بين الأمرين أنت ولي أمري سمعا وطاعا لك لكن انا لا أتنزل وأتيك بالعلم هذا طبيعي العلم وذلك الإمام مالك قال قال يا أهل الحديث لا تضيع الحديث قال وكيف تضيع يا امام قال ان تعطيه لغير اهل ومن ذل علمه ذل ولذلك علماؤنا يقولون هذا قول عمر الخطاب اذا وجدت العالم على ابواب السلاطين فاعلم انه ليس اللهم احفظنا رب اللهم احفظنا رب اللهم احفظنا رب اللهم احفظنا الله العالم على ابواب الاغنياء فاعلم انه منافق هذا تأسيس من عمر الملخطاب هذا تأسيس الأصيل من عمر الخطاب مع أن هذه المسألة فيها تفصيل وإلا فالزهري كان على باب السلطين أمية. وإن تكلموا فيه بذلك لكن الزهري هو الزهري ما زال أمين وممين في الحديث المسألة فيها ما فيها لكن صولت الدنيا عظيمة لذلك البعد وأن ينقى بنفسي عن هذا أولى له من كل شيء وإن كان المسألة فيها تفصيل الغرض المقصود بعز الإسلام وبعز أبا الدين نصر الله بنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دخل وقال أما تعلمون من أنا أنا البخاري أحفظ مئة ألف حديث أو قال أحفظ مئتي ألف حديث ضعيف ومئتي ألف حديث صحيح صحيح هذا الحذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب في البخاري في صحيح حديثا إلا ويقضى ركع ركعتين اللي جعل استخارة أن يدخلها أولاد. لذلك عزة عزة فبعت عليه فتغير عليه الأمير لكن ما أوقفه وجاء الحسد يحرك أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي هؤلاء قال علماؤنا لا يقللون درجة عن البخاري وبعضهم قدموهما على البخاري حفظا وعندهم ما عندهم من الاتقان في علم العلاث اقرام وشيخه اشد محمد ناحية الظهري فحسدوه الثلاثة الثلاثة حسدوه وكما ترى هنا من طواف الآن الطوافة التي تبدأ وتفسق على غير شيء يعني كأنها من ملح الكلام يبدعونه ويبدعون من كان بجانبه ويبدعون من نشى معه ويبدعون من سلم عليه ويبدعون من رأاه في المنام رؤية ويبهد يعني, هكا يعني هذا حلهم وربي هذا حلهم ولما تأتي تقول طب ما البدعة يذهبون يمين وشمال لا يعرفون شيء طب الرجل يقولون في, في, في المجالس الخاصة يقول بهذا إذن أنتم أنا ممكن أنا الآن لو, لو أنا في, في مكانكم ومثلكم لأقول أنتم مشركون طب كيف؟ طبعا أنا لا أقول بذلك أنا أبين بدع القول ولو ولو سألوني أقول كيف عرفتم أنهم في المجال الخاصة يتكلمون بهذا إما أنك تستعمل الجن ومن استعمل الجن فقط أشرك في هذا الباب ولهم لهم انباع الكلام فيه لأن الاستعانة بالجن لا يجوز أما كلام الزمية في مسألة استعانة بالجن لنفع المسلمين في مسألة النفع وقضية رئي, رئي المرأة لتعلم أين عمر كل هذا دون خرط القتال إن أتيتها بإسناد الله يرجمون بالغيب أو عندهم وح ففي الحالات الأسرية هم مدانون بما يقولون فلذلك هنا كان خرصا وتخمينا وكان الأمر المحرك الرئيس هو الحسد المحرك الرئيس على البخاري هو الحسد حتى طرد من البلدة البخاري البخاري. طب هل سعدت البلد بعد ذلك لا والله ولا, ما ولا, ولا, ولا أتى عليها خير بعد ذلك يهدمون حصونهم هم لا يدرون بذلك خام البخاري عندما اشتد الأمر عليه والكرم يعني التف حوله كان الله يريد له مكانة أرفع ما تكون فقبض على لحياته وبكى ونظر إلى السماء وقال اللهم اقبضي طبعا هذا يجوز له ذلك انخشي الفتنة فقبض ممر أسبوع إلا ومات البخاري يقال جلسوا شهرا كاملا يمرون على قبر البخاري, البخاري تفوح رائحة المسك منهم عاصرة تملأ الأركان تملأ الأركان فبنظر هنا ونسأل الله جلال فعلاء يوم الناس هذا أهل الصعيد يخصمون بالبخاري على أنه قرآن يحكمون القرآن وعندنا المثل الشائع الزيع في مسك عندما تقف عند أحد وتخطئ فيه تأتي تستسمح لا أسمع فأقولي أنا ممين خلصت في البخاري ليعلمون قدر البخاري والرعاع السفلة الآن يقومون في الفضائيات يريدون هدم البخاري أن لهم ذلك يا سفهاء الله هو الذي نشره يا سفهاء الله هو الذي نصره انتهى الأمر ومن امتد حبله واصلا إلى السماء الأرض لا تملك له شيئا من امتد حبل وواصل الى السماء فالارض لا تملك له شيئا بحال الاحوال ما زال البخاري مرفوعا مرفوع الهامه إلى السماء ما زال البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه والاصل ان بحثت ونقبت نصر الله فنصر الله نصر الله فنصر الله وان تعجب فعجب ما يفعل الشافعي يقوم عند المناظره فيرفع يديه لان يظهر الله حالا وما عندهم القوة حق له لأنه الأعلم والأطقن والأ... والأصفى ذهنا والأ... والأعظم ذكاء ومع ذلك يقول ما نظرت أحدا إلا ودعوت ربي أن يجعل الحق على لسانه المناظر تجريد تجريد تام لله تجريد تام لله المسألة عست مغالبة المسألة المراد فيها كيف يرضى الله فقط هذا المراد شفعي لما نصر الله وقال ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يكون الحق معه ما نظر أحدا إلا والغلبة كانت في الشفعي. ثم على فراش موت بكى كما قال الربيع المزني قال دعوت الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسبون لي منه حرفا واحدا ما أراد إلا الله فأراد الله له يعني ما لم يتوقعه جعل كل علماء الدنيا من فقاء المحدثين أرفع الناس وأنبل الناس علما ينتسبون للشفائي صار أبل لهم جميعا في العلم ولذلك سلسلة, سلسلة الشفائية لما يقول للمام ناوي أجدادنا ويأتي السلسلة الشفائية إلى الشفائي في هذا الباب أبوة, أبوة العلم أعظم من أبوة النساء فماذا يقول من تعلم حرفا من عالم ثم ذهب يسبه او ينتقص من قدره والله ان والذي الذي يقول الذي يسمع هما سواء في الجرم هما في الجرم والانتقاص فيهم نقص في الايمان ونقص في الشخصية طبعا نقص بالتربيه دي منتهى نقص التربيه ده اصل اصيل لم يرب الرجل في بيته تربيه صحيحه في هذا الباب شعب ال الذي أذهلني وأتعبني كنت في مسجد الخيف فرأيت من رأيت من له الفضل علي وأنا لا أنسى من له الفضل علي ولو أمتني ربي على آخر رمى ورأيت لع لعلمت له فضله ولا ولا أقررت به وإن بلغني ما بلغني من إذائه وإن بلغت ما بلغت من المخالفة لكني لا يمكن أن أضيع الفضل لأهله بحال من الأحوال طواقني إلى يوم الدين بفضله سأبقى أثيراً له إلى يوم الدين مع شدة مخالفتي وانتقادي مع صبري على إذائه ومع ذلك وربي والله يعلم ما في قلبي لأنس له فضلا ولو كان حرفا واحداً عمتاً الله أظهر ذلك لشخص ما كان يرافقني ورأى عجباً حتى انني رايته في اول امره انقضى ولم ولم يرد حتى القرب ولا السلام وفي اخر امره اعجبني ما فعل اتعجب من فعل الله هذا الرجل كان من امور المعاينه منطبدا وما يريد حتى ان يسلم ثم بعد ذلك وجدته يذهب سريعا مهرولا يريد تقبيل اليد والله هذه من الله وحتى حتى يظهر الله أراه شيئا ما كان يتوقع فوقع في قلبي أن هذه ما تكون إلا لله في أمر معين الغرض المقصود ما تركته حتى, أعطيته, أعطيته, حتى أعطيته, أعطيته حقه فجاء رجل منكرا فوقفت معه قلت له أنت بين أمرين إما الاتهان بالنفاق وإما الاجتهاد والخطأ أملت بالنفاق, بالنفاق فبعيد عليك جدا لأن مسائل البواطن لا يعلمها إلا الله فإن قلت بالظاهر فأنت على خص وتخنين لأن <تصفيق> الظاهر يغير وقد أتيك بظاهر منه يهدم كل ظاهر تتكلم عنه <تصفيق> فصارت المسألة على البواطن إنه يحبه الله ورسوله فما يبقى لك إلا التخطئة اجتهاداً لو كان عندك علم الروح خطيه كله يترعب كله خاطئ ليش لأن المسألة عواطف المسألة جهل مع عواطف طبعاً مع سوء تربية أيضاً ليش؟ لأنه, لأنه لأ لم يتذكر حرفاً وحداً علمه إياه رحم الله الشفائي والمتقدمين لما يتشعبه أو الشعبي ويقول لو حدثني بهذا الحديث قد ترى ذلك يقول اما حفظته وانت احفظ الناس قال لا وفاء لك وفاء لك قال لا بل وفاء لك والذلك الشفائي قام معظما فلما للأعربي فلما أعربي تفعل ذلك قال نعم علمني حرصا والحر هذا هو الحر الحر احفظوا داد لحظة وتعليم للظهر فلو كانت لله كان الله له من نصر, من نصر الله نصره الله هذا الامام احمد وقف موقفا عظيما عندما ابتدع المأمون غيره هذه البدعة الشنيعة التي كانت تببا اصيلا في تخويد اركان الخلافة العباسية أحمد وما أدراكم ما أحمد يجلد ويسلسل ويقف موقفا عظيما في الأمة ويقول, ويقول لولي أمره يقول ائتني بدليل, بدليل من كتاب الله أو بسنة عن جذك عن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدون لأحمد سبيلا وكانت الحجة معه ولما هذا الخبيث بدؤات اللي هو يعني ال ال الآن كثر منه في الساحة لما قال له اما قال الله جل فعلاء قال الله جل فعلاء وجعلنا الليلة لبأسة اللي وجعلنا النهار قم قال إنا جعلناه قرآن عربي جعلنا خلقنا يبقى الجعل هنا الخلق شوف شوف الإمام كيف يرد عليه بالقرآن قاله ماذا تقول في قول الله جل فعلاء فجعلهم كعصر مأكول خلقهم كعصر مأكول ويبقى هنا الجعل جعلان جعل في الخلق بالإمشاء من عدم وجعل في التصيير صياره <تصفيق> فلما يقول جعلنا ان جعلناه القرآن العربي يعني صيارناه القرآن العربي وصاحب السنة ليس بمغلوب بل هو الغالب صاحب السنة ليس بمغلوب بل هو الغالب فلما فعل ذلك قام احمد مقاما ينصر فيه الله دل في علاء فنصره الله دل في علاء قال صاحب المذهب المعتمد الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة هذا الذي حدى بأحد معين لما قاله بقي ابن مخلد أسألك سؤالا أخيرا قال عن من؟ قال عن رجل. قال من؟ قال أحمد قال أومث أحمد تسأل عنه أحمد إمام الدنيا بأسره نصر الله فنصر الله ولينصر الله من ينصر إن الله لقوي عزيز وناسب أن يختم باسمين عظيمين جليلين بهذا الاسم القوي والعزيز عز فامتنع وهو قوي على نصرة عبادي المؤمنين الذين نصروا طيب نقف عند هذا ولو طالب بنا المقام والله ولو طرك لنا المجال ما, ما, ما وفين الآية حقها ما وفين هذا الجزء من هذه الآية العظيمة حقه الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله ادمت صوامع وبيع وصروات ومسالب يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله منصرنا بنصرك يا رب العالمين الفوائد المصنبطة إن ربما تعرف مقامك فانظر أين أقامك كيفما تكون يكون الله لك عداوة أهل الكفر لأهل الإيمان لا تنقطع هل لا هل لا هؤلاء الذين لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون على المواد والمحبة هؤلاء لا. قال عنهم ولا ينبئك مثل خبيل عداوة أهل الكفر أهل الإيمان لا تنقطع البتة نعم لو في أسئلة تضلوا فما تكون لله يكون الله لك فإذا كما تكون لا يكون الله لك يقول كيف يقوم قولكم حفظكم الله كيف تكون لله يكون مالك في دوء ان الله يحسن العبد وان عصى ولا يخطع عنه خيره ويرغبه ويفتح له بابة عبته ويقبله له ولا يرده رغم اشاءاته فرغم انه لم يكن له كان له تفضلا فكيف سهل جدا يعني تمحس النظر في هذا الباب يظهر المراد الإجابة على ذلك يسيرا الإجابة على ذلك يسيرا وأيسرها أن يقال نعم أنه وإن عصى وإن تعذى وعلم الله جل في علاه من قلبه الإقبال عليه وهو من باب غلبته شهواته الله يعذره بأن الله يوفق إلى أن يفعل عملا يرضى به فيكون له كالمرأة البغية التي وفقت لسقيا الكلف كالرجل العاصي الذي وفق لتنحية الشوك او غسن الشوك ممتاز عوف ممتاز كعياد شرب الخمر أنهارا وقلبه مائل دائما لله جل في علاء كالغامدية كماعث نعم. كحاطف نابي بلتعى كلها نماذج تدل على ذلك بأنه مهما عصى وتعدى فإن الله بما علم من قلبه يوفقه أن يكون له في شيء فيقبل قبولا عظيما فيكون الله له نعم البشمان سعيد يقول هل نطاق ضابط التحدث نعم الضابط الاصيل للتحدث بنعم ان ان بها شكرا لله وان يعتد به الناس في ما فعل فمن ذكر النعيمه كبرا او او دعوه لنفسه يعني يقول انا اهل لها فهذا المعاقب عليها وتسلب منه فإن ذاكر بها تحديثاً بفضل الآجل الفعلاء هذا الضابط الأصيل الذي يمكن أن نقول أنه ضابط لجواز التحدث بنعم الآجل الفعلاء حفظك ربي طيب جدا في التفسير ايضا لا يغفر الله لنا ناخذ ايضا يعني مساله ومسألة.